أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم وَمَ يَكفُر بآياتِ اللههِ فَإِن اللهَّه صَرعُحِس فَإِن خَجج كَفَقُل الأأَسْلَم تُ وَجهَ لِلههِ وَمَن التَّبَعًا وَقُل للَِّذينَ أُوتُ الْكِتابَ وَأُم مِينَ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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ تَمَسَّنَا النَّارَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم لما لك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كل خير على كل شيء قدير تونس الليل في نهار وتونس النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء